أرسل الأول した」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 وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا اذ كنا فاعلين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 من م خشيته ش ق ومن ن و يقل منهم إ ن ي الى هم من دونه فذلك نجزي ه جهنم فذلك نجزي الظالمين اولم يرى الذين كفروا انهم ا ل س م ا و ا ل أ ر رتقا ض كانتا ن ت ق ف ا ه م ا و ج ع ل ن من ا الماء كل شيء ح ي أفلا ؤ م ن و ن وجعلنا في الارض رواسي ا ً تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا فهم عن آ ي ا ت ه ا معرضون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 بل ت أ ت ي ه م بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك ف ح ا ق ب الذين س ق ر و ا منهم ما كانوا به يستهزئون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 بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أ ن ا ناتي ا ل أ ر ض ننقصها من أ ق ر ا ف ه ا افهم الغالبون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 قالوا وجدنا آ ب ا ء ن ا لها عابدين قال لقد كنتم أ ن ت م واباؤكم في ظ ل ا ل مبين قالوا أ ج ئ ت ن ا بالحق أ م أ ن ت من اللاعبين قال دربكم رب السماوات و ا ل أ ر ض الذي فطرهن و أ ن ا على ذلكم ن الشاهدين فتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين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 カブール・ إن أن ه ブール・カブー س أ ブール・カブール・カブール・カブール・カブール・カブール・カブール・カブール・カブール・カブール・カブール・カブール・カブール・カブール・カブール・カブール・カブール・カブール・カブー م カブール・カ م ا ت ع ب د و ن من د و ن ا ل ل ه م ا ل ا ي ن ف ع ك م ش ي ئ ا و ل ا ي ض ر ك م أ ف للعلوم م ولما ت ب ن ن دون ا ل ل ل ه ف ا ت ع س ل و ن ق ا ل و ا ح م و ه وانصرون ل ه ت ك موسوعه إن النابلسي ي ل ا ع ل و م الاسلاميه اسماء ا ل ن ا ه م الحسنى أ ر ي ونجيناه ولوقا إ ل ى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها للعالمين و و ه ب ن ا لهم اسحاق ويعقوبنا في ل ا ه ل فكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه موسوعه النابلسي ل ل ا ل و إ م ا ل ا ة وكانوا ل ا ع ا ب د ي ن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 فنوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم فنصرناه من القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا انهم كانوا قوم سوء ف أ و ر ق ن ا ه م اجمعين وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم فكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان فكلا اتينا حكما وعلما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 و ك ن ا ل ه م ح ا ف فأيوب ظ ي ن إذ ء الله ا ل ر ح م ي ن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 ش ر ك ل إ ل ي ن ا ر ا ج ع و ن فمن ي ع ر ر ب ح ا ل ذات وهو م ؤ م ن و ن ا ج ت م ا ع ن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 فاقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أ ن ت م لها و ا ر د و ن لو كان هؤلاء آ ل ه ة ما وردوها و ك ل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون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 بعدا علينا انا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرسها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاء لقوم عابدين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 وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع إ ل ى حين قال رب احكم بالحق فربنا الرحمن المستعان على ما تصفون